للجَ نَصبُ مماا تَرَكَودان وَل أَبَبونَ وَل سَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نصيبا مفرضا نصيبا نذوق واذا حضر القسم متاول القربا واليتاما والمساكين فرزقوهم منه واذا حضر قَوْلُهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا قَوْلُهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لو ضعافا خافوا عليهم ولي اقتل الذين لو تقتلوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فلي الله قولا سبيدا قابوا عليهم أن يتقوا الله وليقولوا قولا سبيدا إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون يُولُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا إِنَّ الْمُنَبِّئِينَ يَقُولُونَ أَمْ وَلَّتِ التَّانا عُذْبًا إِنَّ لَا يُولُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَخْلُفُ لَنَا سَعِيًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِيكُمْ يُوصِيكُمُ اللَّهُ أَسْلَابُكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا ترك إن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ثم فلانه السدس فان كان له قوه فسيئ من ثلث من بعد وصيه يوصي بها او من بعد وصيه أقرب لكم نفعا آباءكم وأهداءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله إن الله الله كان عليما حكيما إن